بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الحادي عشر من التذكرة قال الحارف فسلمت عليه وقلت له رحمك الله من أنت قال أنا الرجل الذي عاينت من أمر ما أحزنك وطلعت منه على ما أفجعك فجزاك الله خيرا فما أيمن طلعتك علي فقلت له وكيف حالك؟ فقال لي لما اطلعت علي وأخبرت بناتي بالأمس بحالي اعرينا ابدانهن وألبس وأسبلنا شعورهن وتضروعنا لمولاهن ومروغنا خدودهن في التراب وأهملنا دموعهن بالانسكاب واستوهبوني من العزيز الوهاب فغفر لي الذنوب فغفر لي الذنوب والأوزار واستنقذني من النار وأسكنني دار القرار بجوار محمد المختار فإذا رأيت بناتي فأعلمهن بأمري وما كان من قصتي ليزول عنهن روعهن ويفارقهن حزنهن وتعلمهن أني قد صرت إلى جنات وحور ومسك وكافور وعندي غلمان وسرور وقد عفا عني العزيز الغفور قال الحارث فاستيقظت فرحا مسرورا لما رأيت وسمعت ثم مضيت إلى داري وبت ليلتي فلما أصبحت أتيت القبر فوجدتهن حافيات الأقدام فسلمت عليهن وقلت لهن ابشرن فقد رأيت أباكن في خير عظيم وملك مقيم وقد أعلمني أن الله تعالى أجاب دعاءكن ولم يخب مسعاكن وقد وهب لكن أباكن فاشكرنه على ما أو قال فقالت الصغرى اللهم يا مؤنس القلوب ويا ساتر العيوب ويا كاشف الكروب ويا غافر الذنوب ويا عالم الغيوب ويا مبلغ الأمل المطلوب قد علمت ما كان من مسألتي ورغبتي واعتذاري في خلوتي واستقالتي من, من ذلتي وتنصلي من خطيئتي وأنت اللهم تعلم همتي والمطلع على نيتي والعالم بطويتي ومالك رقبتي والآخذ بناصيتي وغايتي في طلبتي ورجائي عند شدتي ومؤنسي في وحدتي وراحم عبرتي ومقيل عثرتي ومتيب دعوتي فإن كنت قصرت عما أمرتني وركبت إلى ما عنه نهيتني فبحلمك حملتني وبسترك سترتني فبأي لسان اذكرك وعلى أي نعمك اشكرك ضاق بكثرتها ذرعي فيا أكرم الأكرمين ومنتهى غاية الطالبين ومالك يوم الدين الذي يعلم ما أخفي في الضمير ويدبر أمر الصغير والكبير فإن كنت قضيت الحاجة بفضلك واشفعتني في عبدك فقبضني إليك وأنت على كل شيء قدير ثم صرخت صرخة فارقت الدنيا رحمة الله تعالى عليها قال ثم قامت الثانية فنادت بأعلى صوتها يا رب فرج كربي وخلص من الشك قلبي يا من أقامني في يا من أقامني في صرعتي وأقالني من عثرتي ودلني من حيرتي وأعانني في شدتي ان كنت إن كنت قبلت دعوتي وقضيت حاجتي وأنجحت طلبتي فألحقني بأختي ثم صاحت صريحة فارقت الدنيا رحمة الله تعالى عليها ثم قال ثم قامت الثالثة فنادت بأعلى صوتها يا أيها الجبار الأعظم والملك الأكرم العالم بمن سكت وتكلم لك الفضل العظيم والملك القديم والوجه الكريم العزيز من أعززته والذليل من اذللته والشريف من شرفته والسعيد من اسعدته والشقي من اشقيته والقريب من أدنيته والبعيد من أبعدته والمحروم من حرمته والروابح من اوهبته والخاسر من عدبته أسألك باسمك العظيم ووجهك الكريم وعلمك المكنون الذي بعد عن إدراك الأفهام وغمض عن مناولة الأوهام باسمك الذي جعلته على الليل فدجا وعلى النهار فأضاء وعلى الجبال فدكدكت وعلى الرياح فتنافرت وعلى السماوات فارتفعت وعلى الأصوات فخشعت وعلى الملائكة فسجدت اللهم إني أسألك إن كنت قضيت حاجتي وأنجحت طلبتي فألحقني بصواحبي ثم صاحت صيحة فارقت الدنيا رحمة الله تعالى علينا وعليهم وعلى جميع المسلمين أجمعين آخر الحكاية والحمد لله رب العالمين وتابع وروية من حديث أنس أن رسول الله صلى الله تبارك أو عليه وسلم قال من دخل المقابر فقرأ بسورة ياسين خفف الله عنهم وكان له بعدد من فيها حسنات في الحاشية واحد خبرا ضعيف انظر شرح الصدور وتابع ويروى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه أمر أن يقرأ عند قبره سورة البقرة وقد روي إباحة قراءة القرآن عند القبر عن العلاء بن عبد الرحمن وذكر النسائي وغيره من حديث معقل بن يسار المدني عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال اقرأ يا عندما عند موتاكم وهذا يحتمل أن تكون هذه هذه القراءة عند الميت في حال موته ويحتمل أن تكون عند قبره قال أبو محمد عبد الحق حدثني أبو الوليد إسماعيل بن أحمد عرف بابن أفرند وكان هو وأبوه صالحين معروفين قال مات أبي رحمه الله تعالى فحدثني بعض إخوانه ممن يوثق بحديثه قال لي زرت قبر أبيك فقرأت عليه حزبا من القرآن ثم قلت يا فلان هذا قد أهديته لك فماذا لي قال فهبت علي نفحة مسك غشيتني وأقامت معي ساعة ثم صرفت وهي معي فما فارقتني إلا وقد مشيت, مشيت نصف الطريق قال أبو محمد رأيت لبعض من يوثق به قال ماتت لي امرأة فقرأت في بعض الليالي آيات من القرآن فأهديتها لها ودعوت الله عز وجل واستغفرت لها وسألت فلما كان في اليوم الثاني حدثتني امرأة تعرفها وتعرفني قالت لي رأيت البارحه فلانة في النوم تعني الميتة المذكورة في مجلس حسن في دار حسن وقد أخرجت لنا أطباقا من تحت سرير كان في البيت والأطباق مبلوءة قوارير أنوار فقلت فقالت لي هذا أهداه لي صاحب بيتي قالت اعيد فقالت لي هذا أهداه لي صاحب بيتي قال وما كنت أعلمت بذلك أحدا قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وفي هذا المعنى حديث مرفوع من حديث أناس يأتي في باب ما يتبع الميت إلى قبره وقد قيل ان ثواب القراءة للقارئ وللميت ثواب الاستماع ولذلك تلحقه الرحمة قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قلت ولا يبعد في كرم الله سبحانه وتعالى اي يلحقه ثواب القراءة والاستماع جميعا ويلحقه ثواب ما يهدى إليه من قراءه القرآن وإن لم يسمعه كالصدقة والدعاء والاستغفار لما ذكرنا ولأن القرآن دعاء واستغفار وتضرع وبتهال وما يتقرب المتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بمثل القرآن قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول الرب تبارك وتعالى من شغله قراءة القرآن عن مسالتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين رواه الترمذي وقال فيه حديث حسن غريب وقال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له والقراءة في معنى الدعاء وذلك صدقة من الولد ومن الصاحب والصديق والمؤمنين حسب ما ذكرنا وبالله سبحانه وتعالى التوفيق فإن قيل فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وهذا يدل على أنه لا ينفع احدا عمل أحد قيل له هذه آية اختلف في تاويلها أو أعيد اخت... هذه آية اختلفة في تأويدها أهل التأويل قبل متابعة في الحاشية واحد ضعيف إرواء الغليل وابن ماجة والحاكم وأحمد وأبو داود اثنان ضعيف الترمذي ثلاثة صحيح مسلم أبو داود أحمد وتابع فروي عن ابن عباس إن أنها منسوخة بقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم فيجعل الولد الطفل يوم القيامة في ميزان ابيه ويشفع الله سبحانه وتعالى الاباء في الابناء والابناء في الاباء يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا وقال الربيع بن أنس وأليس ليس للإنسان إلا ما سعى يعني الكافر وأما المؤمن فله ما سعى وما سعى له غيره قلت وكثير من الأحاديث تدل على هذا القول ويشهد له وأن المؤمن يصل إليه ثواب العمل الصالح من غيره وفي الصحيح عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه وقال, وقال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للرجل الذي حج عن غيره قبل أي يحج عن نفسه حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة وروي عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها رضي الله تبارك وتعالى عنها اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعد موته واعتقت عنه وقال سعد للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن أمي توفيت أفأتصدق عنها قال نعم قال فأي الصدقه أفضل قال سقي الماء وفي الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته أنها حدثته عن جدته أنها جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء فماتت ولم تقضي فأفتا عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها قلت ويحتمل أن يكون قوله سبحانه وتعالى عوض بالله من الشيطان الرجيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى خاصا في السيئة بدليل ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال قال الله عز وجل إذا هم عبدي بحسنتي ولم يعملها كتبتها له حسنة فإن عملها كتبتها له عشرا إلى سبعمائة ضيف وإذا هم بسيئته ولم يعملها لم اكتبها, علي لم أكتبها عليه لم أكتبها علي فإن عملها كتبتها سيئة واحدة والقرآن دال على هذا قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وقال سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة الآية وقال في الآية الأخرى كمثل جنة بربوة وقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة وهذا كله تفضل من الله سبحانه وتعالى في الحاشيه متفق عليه البخاري في الصوم مسلم في الصيام اثنان صحيح ابو داود وارواء الغليل وابن حبان والطبراني خلاف ضعيف ابن ماجه والحاكم قال الذهبي غير متصل أربعة صحيح مسلم أحمد متابع وطريق العدل أعوذ الله الشيطان رجيم وان ليس للإنسان إلا ما سعى إلا أن الله عز وجل يتفضل عليه بما لم يجب له يتفضل عليه بما لم يجب له كما أن زيادة الأضعاف فضل منه كتب لهم الحسنة ال... الواحدة عشرا إلى سبعمائة ضيف إلى ألف ألف حسنة كما قيل لأبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليجزي عن الحسنة الواحدة ألف ألف حسنة فقال سمعته يقول إن الله ليجزي على الحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة فهذا تفضل وقد تفضل الله سبحانه وتعالى على الأطفال بإدخالهم الجنة بغير عمل فما ظنك بعمل المؤمن عن نفسه أو عن غيره وقد ذكر الخرائطي في كتاب القبور قال سنة, سنة في الأنصار إذا حمل, حمل الميت أن يقرأوا معه سورة البقرة ولقد لقد أحسن من قال زر والديك وقف على قبريهما فكأنني بك قد حملت إليهما وفي أبياته يقول في آخرها وقرأت من آي الكتاب بقدر ما تستطيع وقد بعثت ذاك إليهما وإنما طولنا النفس في هذا الباب لأن الشيخ الفقيه القاضي الإمام مفت الأنام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى كان يفتي بأنه لا يصل للميت ما ويقرأ ويحتج بقوله سبحانه وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فلما توفي رحمه الله تعالى راه بعض أصحابه ممن كان يجالسه وسأله عن ذلك فقال له إنك كنت تقول إنه لا يصل إلى الميت ثواب ما يقرأ ويهدى إليه فكيف الأمر فقال له اني كنت أقول ذلك في دار الدنيا والآن فقد رجعت عنه لم لما رأيت من كرم الله سبحانه تعالى في ذلك وأنه يصل إليه ذلك باب يدفن العبد في الأرض التي خلق منها أبو عيسى ترمذي عن مطر بن عكماش قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا قضى الله لعبد ان يموت بأرض جعل له حاجة إليها جعل له إليها حاجة عيد جعل له, جعل له إليها حاجة أو قال بها حاجة قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي عزة, عزة وهذا حديث غريب ولا يعرف المطر بن عكماش عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم غير هذا الحديث عن أبي عزة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة أو قال بها حاجة قال هذا حديث حسن صحيح وأبو عزة له صحبة واسمه يسار بن عبيد وأنشدوا قبل المتابعة في الحاشية واحد ضعيف أحمد ابن أبي الدنيا في التوبة اثنان صحيح الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ثلاثة صحيح الترمذي وقال حديث حسن صحيح وتابع إذا ما حمام المرء كان ببلدة دعته إليها حاجة فيطير وروى الترمذي الحكيم أبو عبد الله في نوادر الأصول عن أبي هريرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يطوف ببعض نواحي المدينة وإذا بقبر يحفر فقبل حتى وقف عليه فقال لمن هذا قيل لرجل من الحبشة فقال لا إله إلا الله سيق من أرضه وسمائه حتى دفن في الأرض التي خلق منها وعن ابن مسعود عب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال إذا كان أجل, أجل العبد بأرض أو ثبته الحاجة إليها حتى إذا بلغ أقصى أثره قبضه الله سبحانه وتعالى فتقول الأرض يوم القيامة رب هذا ما استودعتني خروجه ابن ماجة أيضا فصل قال علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم فائدة هذا الباب تنبيه العبد على التيقظ للموت والاستعداد له بحسن الطاعة والخروج عن المظلمة وقضاء الدين وإتيان الوصية بماله أو عليه في الحضر فضلا عن اواني الخروج عن وطنه إلى سفر فإنه لا يدري أين كتبت منيته من بقاع الأرض؟ وأنشد بعضهم مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها وأرزاق لنا متفرقات أو متفرقات إذا كانت حال فمن, فمن لم تاته منها منا فلم فمن لم منا ومن كتبت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها وقد روي في الاثار القديمة أن سليمان عليه السلام كان عنده رجل يقول يا نبي الله إن لي حاجة بأرض الهند فأسألك أن تأمر الريح أن يحملني إليها في هذه الساعة فنظر سليمان إلى ملك الموت عليه السلام فرأاه يبتسم فقال مما تبتسم قال أتعجب أني أمرت بقبض روح هذا الرجل في بقية هذه الساعة بالهند وأنا أراه عندك فروي أن الريحة حملته في تلك الساعة إلى الهند فقبض روحه بها والله تعالى أعلم في الحشية واحد صحيح رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول إثنان صحيح ابن ماجته في الزوائد اسناده حسن ورجاله ثقات ثلاثة ضعيف أحمد في الزهد أبو نعيم أتابع والله تعالى اعلم أتابع باب ما جاء أن كل عبد يذر عليه من, من تراب حفرته وفي الرزق والأجل وبيان قوله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مخلقة وغير مخلقة أبو نعيم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما من مولود إلا وقد ذر عليه من تراب حفرته. قال أبو عاصم النبيل ما نجد لأبي بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما فضيلة, فضيلة مثل هذه لأن طينتهما طينة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أخرجه في باب ابن سيرين عن أبي هريرة وقال هذا حديث غريب من حديث عون لم نكتبه إلا من حديث أبي عاصم النبيل أبي عاصم النبيل وهو أحد الثقات الاعلام من أهل البصرة وروى مرة عن ابن مسعود أن الملك الموكل بالرحم يأخذ النطفة من الرحم فيضعها على كفه ثم يقول يا رب مخلقة أو غير مخلقة فإن قال مخلقة قال يا رب ما رزقه ما الأثار ما الأجل فيقول انظر في أم الكتاب فينظر في اللوحي المحفوظ فيجد فيه رزقه وأثره وأجله وعمله ويأخذ التراب الذي يدفن في بقعته ويعجن به ونطفته فذلك قوله سبحانه وتعالى عود بالله من الشيطان الرجيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم خرجه الترمذي الحكيم أبو عبد الله في نوادر الأصول وذكر عن علقمة عن عبد الله قال إن النطفة إذا استقرت في الرحم أخذها الملك بكفه فقال أي رب أمخلقة أم غير مخلقة فإن قال غير مخلقة لم تكن نسمة وقذفت أعيد وقذفتها الأرحام دما وإن قال مخلقة قال أي رب ذكر أم أنثى شقي أم سعيد ما الأجل ما الأثر ما الرزق وبأي أرض تموت فيقول اذهب إلى أم الكتاب فإنك ستجد هذه النطفة فيها فيقال للنطفة من ربك فتقول الله فيقال من رزقك فتقول الله فتخلق فتعيش في أجلها وتأكل رزقها وتطأ أثرها فإذا جاء أجلها ماتت فدفنت في ذلك المكان فالأثر هو التراب الذي يؤخذ فيعجن به ماء وقال محمد بن سيرين لو حلفت حلفت صادقا باروى غير شاك ولا مستثمن أن الله ما خلق نبيه محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولا أبا بكر ولا عمر إلا من طينة واحدة ثم ردهم إلى تلك الطينة في الحاشية واحد حسن بشواهد من أحاديث أخرى عبد الرزاق أبو نعيم المجمع أتابع قلت وممن خلق من تلك التربة فإيسى بن مريم عليه السلام على ما يأتي بيانه آخر الكتاب إن شاء الله سبحانه وتعالى وهذا الباب يبين لك معنى قوله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الناس ان يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فاننا خلقناكم من تراب وقوله عز وجل هو الذي خلقكم من طين وقوله عز وجل ثم جعل نسله من سلالة من ماء ولا تعارض في شيء من ذلك على ما بينا في كتاب الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمن من السنة وأي الفرقان وهذا الباب يجمع لك ذلك كله فتأمل باب ما يتبع الميت إلى قبره وبعد موته وما يبقى معه فيه مسلم عن أنس بن مالك من قال قال رسول الله قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يتبع ميت ثلاث فيرجع عثمان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله وراء أبو نعيم من حديث قتادة عن أنس بن مالك من قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم السبع يجري أجرها للعبد بعد موته وهو في قبره من علم علما أو أدرا نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته هذا حديث غريب من حديث قتادة تفرد به أبو نعيم عن عبد الرحمن بن إن النخعي عن العزرمي محمد بن عبد الله عن قتادة وخرجه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن مادت القزني في سننه من حديث الزهري حدثني أبو عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علم علما علم ونشره علم ولدا صالحا تركه علم مصحفا ورثه علم مسجدا بناه علم بيتا علم السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته تلحقه بعد موته. وروى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال حدثنا أنس بن مالك قال حدثنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنك لا تصدق عميتك بصدقة أو أعيد إنك لا تصدق عميتك بصدقة. فيجيء بها ملك من الملائكة في أطباق من نور فيقوم على رأس القبر فينادي يا صاحب القبر الغريب أهلك قد أهدوا إليك هذه الهدية فقبلها أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال فيدخلها إليه في قبره ويفسح له في مداخله وينور له فيه فيقول جزى الله أهلي عني خير الجزاء فيقول لزيق ذلك القبر أنا لم أخلف لي ولدا ولا أحد يذكرني بشيء فهو مهموم والآخر يفرح بالصدقة في الحاشية واحد متفق عليه البخاري مسلم اثنان صحيح مسلم ثلاثة نفس الحديث السابق أربعة ضعيف انظر السلسلة الضعيفة متابع وقال بشار بن غالب رأيت رابعة العدوية يعني العابدة في المنام وكنت كثير الدعاء لها فقالت لي يا بشار هديتك تأتينا في أطباق من نور عليها مناديل الحرير وهكذا يا بشار دعاء المؤمنين الأحياء إذا دعوا لإخوانهم الموتى فستجيب لهم يقال هذا هدية فلان إليك وقد تقدم لهذا الباب ما فيه كفاية والحمد لله وقال إسماعيل بن رافع ما من ذي رحم أوصل لذي رحمه من رجل أتبع ذا رحم بحج أو عدق أو صدقه أبو ما جاء في هول المطلع والعياذ بالله عز وجل تقدم من حديث جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تمنوا الموت فإن هول المطلع شديد الحديث ولما طعن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال وعيد قال له رجل إني ارجو ألا تمس جلدك النار فنظر إليه ثم قال إن من غررتموه لمغرور والله لو أن لي لو أن لي ما في الأرض لفتديت به من هول المطلع وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى عليه وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين